والَّتِأَح صنَت صَجَهَا فَنَكَخْن فيِيهَا وَتِ أَحْ صنَت صَجهَا فَلَ صَخن فيِيهَا فَنَفَقن فيِيهَا للعالمين أنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم وتقطعوا الرَغُ ذَنَبون كُل إلَن راجعون قُلِل إلَن راجعون فمَ يََّمِ الص الصَّ حَاتِ وَهُوَ مُؤِّنُ فَلابُ رانَِسَعِي فمَ يعََّمون وارحات وهو منن صدات ران لسعي فلا كفران لسعيه, لسعيه وان له كاتبون سلات ران حرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون حرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون حتى فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت يأجوج وَقَتَرَبَ الْوُعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا وَقَتَرَبَ الْوُعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ يا ويلنا قد كنا في غفلة منها ذا ذاك كنا ظالمين يا ويلنا قد كنا في كُم وَمَا تَعُدونونَ دُ الَِّ حَصَابُ جَهنَّ مَ أَن تُم لَه وَاردونُون إِكُ وَمَا تَعقُدونَِ دُلَِ حَقَابُ جَهمَأَنثُم ل لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا